قال الإمام المقرئ علم الدين أبو الحسن علي بن محمد السخاوي رحمه الله تعالى قال السخاوي علي الناظم كان له الله الرحيم راحما الحمد لله الحميد الصمد منزل الذكر على محمدي فيه هدى للمهتدي ونور وحكمة تشفى بها الصدور تنزيل رب العالمين نزل به عليه الروح من رب العلا صلّى عليه اللهم الرسول أيده بمعجز التنزيل ثم على أصحابه وأهله المؤمنين بالكتاب كله وبعد فالقرآن نور مشرق حامله مسدد موفق وجاء عن سيدنا محمد ذي الفضل والفخر الرسول المرشدين في فضل حفاظ القرآن المهرة أنهم مع الكرام السفرة لأنه في صحف مطهرة وهي بأيديهم كما قد ذكر فالحافظ المتقن قد والملك الملك فاستعمل الجد فمن جد ملك وقد نظمت في اشتباه الكلم أرجوزة كاللؤلؤ المنظمين لقبتها هداية المرتبي وغاية الحفاظ والطلاب أو دعتها مواضعا تخفى على تل الكتاب وتريح من تلا رتبتها على حروف المعجم فأصححت عن كل أمر مبهم. فإن أردت علم لفظ مشكل فانظر إلى الحرف الذي في الأول. فإنه باب من الأبواب وفيه ما رمت بلرطيا. ولا تعد أولا مزيدا إلا إذا كان هو المقصود وإن أردت علم حرف أشكلا ألفيته في بابه محصلا وإن توالت كلمات المشكل جمعتها في باب حرف الأولي إن أمكن الجمع وإلا فردت فوقعت في بابها ورددت وربما أغن عن القرين قرينه بواضح التبيين وربما جاء ما أنتكما كالشاهدين أوضح البيان وكل ما قيده الإعراب لم آت به لأن الإعراب علم والله حسبي وعليه أعتمد به أعوذ لاجئا وأعتضي باب الألف وَقَرَأْ فَأَنزَلْنَا بِآيِ الْبَقَرَةِ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مُحْدَرَةً لَكِن فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ جَاءَتْ سُورَةُ الْأَعْرَافِ يَقِينًا فَاعْرِفِ وَآخِرُ الْآيَةِ يَسْقُطُونَ فِيهَا وَفِي الْأَعْرَافِ يَظْلِمُونَ وجاء إبليس أبا واستكبرا فيها وفي صاد أبا ما ذكرا ومعوى ما أنزل قل إلينا وآل عمران بها علينا كذا وما أوتي جامثا فيها ومفربا بلخرى عنا وجاء والكثنة فيها أكبر وهو بها الحرف الذي يؤخر وقبله أشد أعم الأول لا تسترد فإنّه قد انجرى يبين الله لكم آياته في أرض عل ريبة في إثباته أول الثان الذي في البقرة وآل عمران بحرف مسفرة وثالث النور وحرف المائدة دون من تحفة وفائدة وجاء ذكر الأرض من قبل السماء في خمسة حققها من فهما من بعد لا يخفى عليه مرة وَعَدَا لَا يَعْذُبُ عَنْهُ ذَرَّةٌ بَعْدُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ اسْمَعَ وَفِي النَّبِيِّ السَّمَاءُ جَمْعًا وَبَعْدَ مِمَّنْ خَلَقْتُ بَيْنَا وَبَعْدَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَا فِي يُونُسَ وَآلِ عِمْرَانَ وَفِي طَاهَا وَإِبْرَاهِيمَ قَدْ رُفِكْ فَاكْشِفِ والعنكبوت جاء فيها الخامس بهن جلت للقارئ الحنادس ويقتلون الأنبياء الثاني بآل عمران من القرآن وقرأ أطيع وأطيع زائدة من بعد لولا في النساء والمائدة ومثله في النور والقتال وفي التغابني كذا كالتالي وآل عمران بها قد سقطا في موضعيها لا تكن مفرطا من ذكر أو جاء في النساء وآل عمران بلا خفائي والنحل والمؤمن فيها الرابع ولفظ أنفى للجميع تابع في الحجرات دون همز ينفى منفردا من ذكر وأنفى وأبدا من بعد خالدين فيها بإحدى عشرة يقينا ففي النساء لتعد الأولى وعدد ثلاثا بعده محصلا وفي العقود رابع قد وقع بها أخيرا نوره قد سطعا ومثله الأول والآخر في براءة وهو في لحزة بقسفين وثامن في سورة التغابني وفي الطلاق تاسع الأماكن وعاشر في الجن والبرية فيها كمال العدة الوفية وقرأ فأنجيناه أعلى نوحا في سورة الأعراف مستريحا ومثله في الشعراء يا فتاة وثالث في العنكبوت قد أتا وإن تردل طنفة الأعراف والنمل فافهمه بلا انحراف وجاء في قصة هود يبدو في سورة الأعراف وهو قردو وجاء في الأنعام ما أشرفنا شابهه في النحل ما عبدنا واقرأ وأرسل بعد أرجئه فقد جاء في العراف وسلمان تقد وأخر الأموال والأنفس من بعد سبيل الله ذو الحذق الفطن أول ما في توبة وفي النساء والصف لكن في سواها عكسا في يونس لفظ السماء مفرد من بعد من يرزقكم موحد وقد أتى في سبع مجموعة فاعركهما واحفظهما جميعا وآية من بعد لولا أزلا بألف عددته محصلا فاثنان في الرعد وحرف يونس ورابع في العنكبوت ما نسي وهو لمن يقرأ بالإفراد فافهم قال عالما مرادي وجاء نزل بدون ألفي في سورة الأنعام فردا فعرفي يوم أليم حرف هود جاء في قصة نوح وأتى في الزخرفي أجر كبير في القرآن أربع في فاطر معهد والملك فعو وكلها من بعد ذكر المغفرة وفي الحديد رابع ما أشهره وهو الذي تلقاه فيها سابقا وبعده أجر كريم لاحقا في موضعين يا أخي منها مع حرف ياسين ألاف صنها ما أزل الله بها بالألف في سورة النجم أتا ويوسف وإن قرأت المنظرين فقرا معه إلى يوم وأنعم فكرا فذاك حرف آية قد زادا أو دعها الحجر نعم وصادا بالحذف في الأعراف جاء مفردا وما تعدى بإله فانفردا وما خلقنا بعده قد جمع لفظ السماوات بحجر وقع وبالدخان يا أخسدا به وسائر الباب على الإفراد ألم يروا بغير واو زائدة في النحل جاء في الأخير واحدة والنمل والأنعام والأعرافي وحرف ياسين بلا خلافي قال نعم وإنكم في الشعراء معه إذا زائدة بلا وألق في النمل وأدخل يدك وإنه أنا قد وضحت لك وبعد يجري لم يقع إلى أجل إلا بلقمان فسر على عجل وجاء في الشورى وليس قبله يجري ففكر فيه وعرف فضله ذوقوا عذاب النار يثلوه الذي في السجة قرأه وبالجد قذي ألقي الذكر عليه في القمر وقل عليه الذكر في صاد اشتهر وقبله أأنزل استقرا ألهمك الله لذاك شكرا قل سنة الله التي في المؤمن والفتح وقرأه على فيقوني